نريد ان نشيل من الاذان واحنا ابو فضل ندور لمكان احنا العباس بنضيفه بالاذان وتدق يشيل الامام علي لونسيان نقول حيدر في الصلاه حسان ترح والله والديك نبقى طول اليوم اسما نكرر واللي يكره حيدر شنو الدليل خله ينظر اصل امه ومصدره خله ينظر أصل أمه ومصدره أنت جاي تقول شيله من الأذان وأنا صار سنين أرجو المعدرة هي قل لي المعدرة منين استميح أرد سمعك وخل قل لك ما جره صار سنين أدور لي مجال وبي أحطا اسم ابن شرف مر تجر منه بما لخلي بالأذان واكسرخ شوم التعادي حيدره حيدره حي تدري منه بباله خلي بالأذان واكسرخ شوم التعادي حيدره اردسي حبصوت وبوقت الصلاة حي على العباس حي على العباس سبع القنطرة